سورت <سؤال> المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين والله يشهد ان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 فهم لا يفقهون وَإِذَا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم وَتَلَهُم اللهَّ أَ يُفَكُ وَإِذَا قلَ لَهُ تَعَلَ يَسْتَع فِكُ رَسُون اللهَّهِ لَ وَوسَهُم لَْ وَروسَهُم وَرعيتَم يَصُّونَ وَهُم مُستَكْمِرُ سَو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 يُوقَعوا على منع عند رسول الله على منع عند حتى ينفذوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن جَنَّ الْعَزِ لَا يُخْرِجَنَّ الْعِزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُرْهِقُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا أَهْلَكُمْ وَلَا تُنْفِقُوا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 لئن ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني فيقول ربي لولا اخرتني إلى قريب الى اجل قريب فأصدق من الصالحين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 فأصدق, فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون